يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لَا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ وَالْبَأْسَ دَائِرَةُ السَّوْءِ 112. والله سميع عليم 113. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 114. ألا إنها قربة لهم يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ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 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 توبث عنا عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل يمنو فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 119. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب